يا حسين أخدمك واتمنى موتك مهتمك ممنون يا حسين أخدمك واتمنى موتك مهتمك منك فلي منعوني مجنونك سموني ممنون يا حسين أخدمك ما يبعدني الزمن عنك ولا يهمني المهم عندي الحسين الغالي يرضى عني الله ما خلاني خادم ولاني حبني وأنا هطلب بس طلبتك قبل خدمتي مني منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك تلدج لك فراشت سنيني يا سيد وصليت جديد مومه وعرشه مصرعه أشوفه والقلم يتوظى العزم له كتاب حروفه شلون عوفه وعمر ما أفكر أبدي عوفه تخين العيش بلي محرمه وطفوفه تركوني ويا حسيني ولا والله ما تغيروني تركوني ويا حسيني لا والله ما تغيروني ما أبتش عيني بفقدة هي اللذي تبتشيني ما أبتش عيني بفقدة يبا هي اللذي تبتشيني منوني من نوم يحسين اخدبات انت قلبك موطني يا حسين وسربقائي يعني حبك من عجن ويطيني ويامائي ما اغير مبدئي وما ارخص انتمائي عانى مية وعشرة دمي وأصلي كربلائي من برجعل تبروحي تنعى عليك جروحي من برجعلت بروحي تنعى عليك جروحي كل اطمى وردة وتذبل وتنادي يا مذبوحي كل اطمى وردة وتذبل وتنادي يا مذبوحي حبك بلوب القلب قابل النبوض اشيله واحنا غير حسينه بد ما نمتلك وسيله دور العالم ولا بتلقى احد مثيله ولا مثل عباس وعافي وصبرك العقيله اللي ملكت احساسي واتحكمت بن فاسي اللي ملكت احساسي واتحكمت بن فاسي يا ابو علي وما غيرك والله رفع لي راسي يا ابو علي وما غيرك والله والله رفع لي راسي احسن احسن احسن احسن